ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدا ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون